والصلاة والسلام على رسول الله السلام على ل ع ي كنت م ك يومها صبيا في الصف التاسع ل ا ع د ا د ي في إ ح د ى مدارس قطاع غ ز ة في فلسطين وكنا يومها ندرس المنهاج المصري وكان مقررا علينا أ ن ندرس كتابا مدرسيا يروي ق ص ة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه و أ ر ض ا ه

كان هذا الكتاب مليئا بقصص الدسائس والمكر والخداع التي كان الكتاب يزعم ب أ ن عمرو بن العاص رضي الله عنه أ ر ض ا ه قد قام بها في حياته أ ت ذ ك ر يومها جيدا كيف وقفت أ م ا م أ س ت ا ذ ي وقلت له بغضب شديد لماذا نضيع الوقت ب د ر ا س ة ق ص ة رجل بهذه الصفات السيئه ة الشيء الذي لم ل م أكن أ ع حينها أنني

كنت ضحية من ضحية ضحايا ا ل غ ز و ا ل ت ا ر ي ي خ و أ ن ك ل م ا ورد عن هذا ا ل ص ح ب ي الجليل من ر ودعت ا وغدر خ ا حسين ل ك الكتاب ك ا ن غ ي ر صحيح على ا ل ل إ ط انا ق و ل ك تلك ل ق ص ص و ض ع ت خ ص ص ي انت لكي ك ف ر أنا أ ن و ب أ ب ط ا ل ن ا ا ل ذ ي ن أ و صلو ا لنا هذا الدين يكفيك فقط؟

أن تتأمل ما وسلم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هذا الصحبي الجليل هذا حق في طبعا هذا الكتاب اللعين لم يذكر ذلك الحديث فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ه عندما أ س ل م عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س ل م الناس و آ م ن عمرو بن العاص مرحبا بكم

هذا جهاد الترباني يحيكم في ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة عشره من برنامج ا ل عظماء ا ل م ئ ة و ف ي ه ا سنتحدث الإسلام عن من جديد عظيم عظماء أمة ه ذ هذا ا العظيم كان الصحابة واسمه الله أرضاه الصحابي شارك معنا بأي مشاركة لؤلؤة ولكن قبل كل لي بتعليق عدي عنه نستعرض بعث خبيب رضي جديد بأي من من أشكر بن أن أن قصة صورة أحب أو أو

و لماذا ل خ ل ي يسألون ن عن ك ت ب مئة من عظماء الإسلام يشن ر مجرى التاريخ وردني من در من ا ل ن ر أ ا ل ك سيكون ت ا ب و م ج و د ا إن ش ا ء الاسلام ل ه في عدة ع م ر ض ت ق ا ا م في و ط ن ل ع نعود ر ب ي ر أخرى ة إلى موضوع حربا ل الصحابة لماذا يشن أعداء الإسلام ق ت ن يشن ا أعداء ح ش ر س ة على جيل ا ل ص ح ا ب ة على مر ا ل أ ز م ا ن لماذا ا ل ص ح ا ب ة بالتحديد

و ا ل ح ق ي ق ة أ ن الهدف الرئيسي من هذه الحرب الشريسة على أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم ليس ا ل ص ح ا ب ة بحد ذاتهم ولكن الهدف الرئيسي لهذه الحرب ا ل ش ر س ة من قبل غزاه التاريخ هو أ ن ا و أ ن ت وطفلك الذي سيكبر يوما لكي يجد أ ن أ ص ح ا ب رسوله كانوا ب أ خ ل ا ق س ي ئ ة كما صورها لنا غزاه تاريخ

وبذلك يغرس هؤلاء المجرمون في قلبه ب ط ر ي ق ة غير مباشره ة الصحابة أن ما م تلاميذ إلا فشلة لأستاذ فاشل ولكن ح ا ش ر س و الله الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ي أن و و غزاه التاريخ الذين في الغالب في ما يكونون جواسيس على ه ي ئ ة دعاه دين ا مدعومين من الخارج

ي ي ر د ونحن أن ي و و ل ك أ ت إلى كائن فاقد للشخصية والهوية كائن فاقد ن و حينما ن ح ندافع عن ص ح ا ب ة محمد صلى الله عليه وسلم لا نريد أ ن نحولهم إ ل ى م ل ا ئ ك ة ف ا ل ص ح ا ب ة بشر مثلنا يصيبون ويخطئون ودفعنا ا عن ا ل ص ح ا ب ة ليس فقط بسبب الدفاع عن أ س ت ا ذ ه م الذي رباهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أ ي ض ا

دفاع عن أ ب ط ا ل أ و ص ل هذا الدين إ ل ي و إ ل ي ك دفاع عن ا ل أ ش خ ا ص الذين حفظ الله بهم ا ل ق ر آ ن الذي بين أ ي د ي ن ا ونحن بذلك نرد إ ل ي ه م بعضا من جميلهم عرفانا لهم عن دفاعهم عن حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل أ ح د فرسان ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ ب ط ا ل واسمه المقداد بن عمرو الدوسي

يلخص لنا كيف دافع ا ل ص ح ا ب ة عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في كلمات م و ج ز ة قالها للرسول قبل غ ز و ة بدر الكبرى المقدد ا ابن عمرو الدوسي قال ل ل ر س و ل قبل غ ز و ة بدر يا رسول الله والله ل ا ن ق و ل لك مثلما قالت بنو إ س ر ا ئ ي ل لموسى اذهب أ ن ت وربك ف ق ا ت ل ا إ ن ه ا هنا قاعدون ولكن

اذهب أ ن ت وربك فقاتلا إ ن ا معكما مقاتلون و ا ل ص ح ا ب ة جيل عجيب من البشر فليس غريبا أ ب د ا أ ن يظهر في أ م ة من ا ل أ م م شخص تعتبره تلك ا ل أ م ة عظيما من عظمائها ولكن العجيب أ ن يظهر جيل كامل من العظماء في نفس ا ل أ م ة وفي نفس الوقت و د ف ع ة و ا ح د ة

فلا يكتفي هؤلاء بتغيير حال أ م ت ه م فحسب بل يغيرون ا ل أ ر ض بمن عليها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فاذا ل الجدار المتين ل ص ح ا ا ب ة هم ي يحيط ب ل ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ب وهو فإذا تمكن غ ز ا ة التاريخ من تدمير الجدار المنيع لهذا البنيان القوي سيصبح المجال مفتوحا ل م ه ا ج م ة القلب و إ ن كنت لم تع ي بعد خ ط و ر ة هذا القول

فاستمع إ ل ى الوصف الذي وصف به الله سبحانه وتعالى ص ح ا ب ة رسوله محمد رسول الله والذين معه أ ش د اشداء ء على معه الكفار والذين أ على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا

و ع د الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات منهم مغفره ة وأجرا ما أجمل عظيما ما ذ ا ا ل واجرا ص ف ليغيظ بهم ل القول ك تذكر ف ا هذا ر ي د ا إذا ما أ أ ي ت ح د عظيما ة ا ل ل الفتح الصحابة ت وردت تذكر ي في سورة الفتح تذكر أن الصحابة

بشر بهم في التوراة والإنجيل. اي ان ل ل ت و و ر ا ا ة إ ج ي أي ل أن أ م م ا ل أ ر ض ا ل س ا ب ق ة كانت تنتظر خروج هذا الجيل العظيم ل ل ب ش ر ي ة وهذا ورد في التوراه ة والإنجيل وفقا ل ذ ه الآية ولكن للأسف التوراة والانجيل ل للأسف ك ن ت و ر ة و ا ل إ لا وجود لهما ل آ ن و م الان هو موجود ا آ ن هو ل المقدس البايبل وبايبل ك ت ت ا ب ع ي باليونانية الكتاب. لذلك خطب الله اليهود والنصارى في القرآن الكريم الكتاب خاطب الله والنصارى القرآن لذلك

بأهل البايبل ك ت ا و ل ج م ع يعلم أن الرسول صلى الله عليه على يكن يجيد اليونانية وهذا دليل على أن هذا القرآن هو من وحي الرسول صلى الله وسلم لم القرآن الله من أن أن وهذا هذا س هو ح ا ا ن ه و ت ع ى البايبل هو كتاب تم جمعه بعد سنوات ط و ي ل ة من رفع سيدنا عيسى عليه السلام فصار هذا الكتاب يحتوي على قصص ت ا ر ي خ ي ة م ب ع ث ر ة تم جمعها من هنا وهناك

إ ض ا ف ة لما بقي من ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل الذي حرف بعضه وسلم بعضه من التحريف وعلى الرغم من أ ن ن ا نعلم علم اليقين أ ن ذكر ا ل ص ح ا ب ة ورد في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل إ ل ا أ ن ذكرهم اختفى من البايبل ولكن هناك شيء عجيب ورد في البايبل في سفر ا ل ت ث ن ي ة فقد ورد في ا ل ن س خ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة من البايبل و هي ن س خ ة الملك جيمس King James Bible.

ワラティ。The Lord came from Sinai and rose up from Syre unto them.He shined forth from Mount Paran.And He came with ten thousands of saints.From His right hand went a f i r e w a l for t h e m h ذ ا المقطع الذي ورد في سفر التثنية ニ ر الت م ج م ت ه إلى العربية ما يلي ー ا ء الرب من سينا ワシュラカ・ラハン・ م ン・サイイイイ。

وتلألأ وأتى و جبال من م فران ع هذا عشرة وعن شريعة خرجت كالنار مضيئة آلاف لهم قديس يمينه ه النص التوراهي يتحدث عن ث ل ا ث ة أ م ا ك ن تخرج منها ا ل ب ر ك ة حسب الكتاب المقدس. اولها ل المقدس ك ت ا ب أ جبل سيناء حيث كلم الله موسى هناك وثانيها جبل سعير وهو جبل يقع في أ ر ض فلسطين

كما ورد في إصحاح يشوع. وثالثها ر د في يشوع إصحاح و هو جبل فران ولكن أ ي ن يقع جبل فران بالرجوع إ ل ى البايبل نفسه ورد في سفر التكوين كان الله مع الغلام فكبر وسكن في ا ل ب ر ي ة وكان ينمو رمي قوس وسكن في ب ر ي ة فران

إ ذ ن فالكلام الذي ورد في ذلك المقطع كان يتكلم عن سيناء عن سيدنا موسى وعن جبل سعير ع ن سيدنا عيسى وعن م ك ة وهو المكان الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشرة آلاف قديس الذين كانوا كانوا رسول وسلم ورد النبوية ألاف الذين العشرة ألاف صحابي الذين كانوا مع رسول الله صلى الله كما السيرة صلى عليه معه مع مكة في فتح مكة كما ورد في قديس هم

ولكن بالرجوع إ ل ى ا ل ن س خ ة ا ل ع ر ب ي ة التي ترجمت نفس المقطع ورد في البايبل بالنسخة العربية الآتي جاء الرب من سيناء و أ ش ر ق لهم من سعير و ت ل أ ل أ من جبال فاران و أ ت ى من ربوات القدس وعن يمينه نار ش ر ي ع ة لهم هل لحظتم شيئا؟ أين العشرة آلاف قديس؟ لقد من الترجمة العربية حذفت من شيئا؟ أين قديس؟

لماذا حذفت من ا ل ت ر ج م ة ا ل ع ر ب ي ة بالذات الشيء الذي ربما لا يعرفه الكثير أ ن هذا البرنامج متابع بشكل كبير من كثير من المسيحيين العرب الذين يناصرون قضايا ا ل أ م ة أ ك ث ر من كثير ممن يعتبرون أ ن ف س ه م مسلمين منهم من يبعث لي برسائل خاصه ة يطلبون مني الاستمرار ب ذ ا العمل أشكركم جميعا وأقرأوا رسائلكم ولكن اعلموا أشكركم

أ ن ك م أ ن ت م أ ي ض ا مثلنا ض ح ي ة لغزاه التاريخ ولكن غزاه التاريخ عندكم غيروا حتى في الكتاب المقدس ل أ ن ه م يعلمون جيدا أ ن المسيحيين العرب من حكم معرفتهم باللغه ة العربية سيعلمون من المسلمين العرب سيعلمون من ن أ ع ن د م ا فتح ر س و ل الإسلام محمد صلى الله صلى محمد ع ل وسلم ي مدينة ه معه مكة كان ع ش ر ة آلاف ا ص ح ب ي عشرة آلاف قديس

إ ن من ترجم وحرف في هذا الكتاب وحذف هذا المقطع لا يريدون لكم أ ن ت م أ ن تعرفوا ا ل ح ق ي ق ة كما فعل معنا غزاه التاريخ في تزوير تاريخنا ا ل إ س ل ا م ي نفس الشيء ولكن إ ن شاء الله سنحاول جميعا أ ن نغير من هذا الواقع الذي ورثناه عن آ ب ا ئ ن ا ل ل أ س ف أ م ا ا ل آ ن فنستعرض س و ي ة ق ص ة عظيمنا لهذه ا ل ح ل ق ة وهو الصحابي الجليل

خبيب بن عدي رضي الله عنه الله وخبيب ا ا ر ض ه وسبب ت ي ا ر خ بن الصحابة عدي ليمثل الصحابة في هذه الحلقة هو ذ ه ه الحلقة أن خبيب يمثل ل جوهر ا صحابي ة فدراسة قصة هذا ا ل ع ظ من الإسلامي تعطيك شرحا موجزا تعطيك ع من الانصار ص ح ب بشكل وخبيب صحابي ة عام م هو ا ل أ ن من ق ب ي ل ة ا ل أ و س و ا ل أ ن ص ا ر هم ا ل ص ح ا ب ة الذين كانوا يعيشون في ا ل م د ي ن ة

و ن ص ر ا ل ر س و ل في هجرته لذلك سموا ب ا ل أ ن ص ا ر وهذا الصحابي الجليل كان أ ح د أ ب ط ا ل معركتي بدر و أ ح د وبعد وفد رسول وسلم وقالوا للرسول أنهم يريدون أن يسلموا وأنهم يريدون من الرسول قبيلتين عربيتين يبعث معركة عليه معهم من يعلمهم أحد من أنهم من من الإسلام أن أن جاء الله الله إلى صلى

فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ب م ج م و ع ة من ا ل ص ح ا ب ة من بينهم خبيب بن عدي وفي الطريق غدر أ و ل ئ ك المجرمون ب أ ص ح ا ب الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوا أ غ ل ب ه م و أ س ر و ا من تبقى وكان من بين ا ل أ س ر ى خبيب بن عدي فقيدوا خبيب بن عدي وباعوه لكفار قريش لكي ينتقموا منه حيث أ ن خبيب

كان أ ح د أ ب ط ا ل م ع ر ك ة بدر التي قتل فقرر ي كثير ه ا كفار من ي ش ف ق ر كفار قريش أ ن يقتلوه ب ط ر ي ق ة لم يقتل بها مسلم قبل ذلك قرروا أن يقتلوه أن صلبا فقيدوه بالسلاسل وحبسوه إ ل ى حين تنفيذ الحكم حكم الإعدام صلبا

فحاصروه والزموه وقيدوا منه الفقر اخفوا مكان وجوده وقطعوا عنه الخبر

ا والله خير الماكرين ولن يضر كمن مكر ما ضل عنهم أ و ن س ي س م ع ا ل إ ل ه ولا البصر اغن حبيبي إ ن ن ي في كل يوم أ ح ت ض ر كان خبايب هذا الوقت يتعبد الله ويديه مقيدتين يتعبد في ويديه

وبينما هو في ا ل أ س ر تروي إ ح د ى النساء التي راته في أ س ر ه واسمها مريم وهذه ا ل م ر أ ة أ س ل م ت بعد ذلك روت مريم ل ل ل م م س ي ن أ ن ه ا شاهدت خبيب في بحبسه وفي يديه قطف من العنب تقول مريم أ ن حبات العنب التي كانت مع خبيب كانت ك ب ي ر ة جدا على الرغم من عدم وجود عنب في مكه ة ك ل ا في ذلك الوقت

رباه و أ ك س ر قيده رباه إ ن ا ننتظر واجمعن ا في دار هنا وفي الجنان والنهر رباه

وعندما أ ب ل غ الكفار خبيب أ ن س ا ع ة القتل قد اقتربت طلب منهم هذا الصحابي الجليل أ ن يعطوه موسا لكي يحلق شعره قبل الموت وبينما كان الموس بيديه زحف أ ح د الاطفال احد اطفال الكفار الذين كانوا ي أ س ر و ن خبيب

فجلس الطفل بين يدي خبيب وخبيب بيده الموس فدخلت أ م هذا الطفل فصعقت من هذا المنظر و أ د ر ك ت أ ن ب إ م ك ا ن خبيب أ ن يقتل هذا الطفل انتقاما منه أ و على ا ل أ ق ل ب إ م ك ا ن ه أ ن ي أ س ر هذا الطفل ويطالب ب أ ن يطلق سراحه فنظر إ ل ي ه ا خبيب وقال أ ت خ ش ي ن أ ن أ ق ت ل ه ما كنت ل أ ف ع ل ذلك إ ن شاء الله

يدعوك ا ط ف ا ل الصغار وفي ا ي ا د ه م كسر ما عاد يسعدنا دما ب د ا وصار الحلم مر يا ر ب هذا حالنا وابونا في قبو نسر وعندما جاءت س ا ع ة الموت خرج الكفار ب خ ب ي ب ليقتلوه

وقد نصبوا خ ش ب ة ليصلبوه عليها فطلب منهم أ ن يسمحوا له ب أ ن يصلي لله ركعتين ف أ ذ ن الكفار له أ ن يصلي فصلى خبيب ركعتين خفيفتين وبعد أ ن انتهى منها قال لهم والله ما قصرت في ا ل ص ل ا ة إ ل ا خوفا أ ن ت ق و ل أ ن ن ي خائف من القتل و إ ل ا لا طلت ا ل ص ل ا ة فكان خبيب أ و ل من سن ا ل ص ل ا ة

قبل شكوت حالي للذي ه ف الفؤاد له وفر وكيلنا رب الورى ملك الملوك المقتدر

و ق ت ا د ا ل ك ف ا ر خ ب ي ب إلى ا ل صليب و ص ل ب خ ب ي ب ع ل ي ه وجمع ك ف ا ر م ك ة جميع أ ه ل ه م لكي يشاهدو ا م ن ظ ر ه ذ ا المسلم و هو ي ص ل ب و بينما هو م ص ل و ب ق ا ل و ا ل ا ي ا خ ب ي ب هل ت ح ب أ ن يكون م ح م د مكانك فنظر إ ل ي ه م خ ب ي ب ب ع ي ن ي ن و ث ق ت ي ن و ق ا ل ل ه م و الله

ما أ ح ب أ ن أ ك و ن ا ل آ ن بين أ ه ل ي و أ ن ت ش ا ك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ش و ك ة و ا ح د ة ت أ م ل و ا معي حب ا ل ص ح ا ب ة لرسول الله وبينما خبيب مصلوب نظر إ ل ى الكفار و أ ن ش د هذه ا ل أ ب ي ا ت لقد جمع ا ل أ ح ز ا ب حولي و أ ل ب و ا قبائلهم واستجمعوا ل م ج م ع ي

وكلهم مبتل عدا و ت ج ا ه د علي ل أ ن ي في وثاقي بمضيعي وقد جمعوا أ ب ن ا ء ه م ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي إ ل ى الله أ ش ك و غربتي ثم كربتي وما أ ر ص د ا ل أ ح ز ا ب لي عند مصرعي فذل عرش صبرني

على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياس م ت م ع ي وذلك في ذات ا ل إ ل ه واي شر يبارك على أ و ص ا ل ا ل شلو ممزعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذر الموت إ ن ي لميت

ولكن حذاري جهم نار ملفع ي فلست أ ب ابالي ل أقتل مسلما فلست ي حين أ حين أ ق ت ل مسلما على أ ي جنب كان في الله م ص ر ع ي ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إ ن ي إ ل ى الله مرجعي

ثم نظر خبيب إ ل ى السماء وقال اللهم بلغ رسولك م ن السلام وبعد ذلك توقفت أ ن ف ا س خبيب وفاضت روحه إ ل ى بريه وبينما ا ل ص ح ا ب ة

عند ر س ورد ل الله صلى الله عليه وسلم إذ به يسمعونه يقول وعليك السلام يا به يسمعونه خبيل و و إذ في هذه ا ل ق ص ة أن ا ل رسول صلى الله عليه وسلم بعث ب ن ف ر من ا ل ص ح ا ب ة لكي ي ف ك ا ن ه من ا ل ص ل ب و ف ع ل ا ذ ه ب ا ل ص ح ا ب ة إلى ذلك ا ل م ك ا ن و ف ك و ه من الصلب وحملوه لكي يدفنوه لكي

ولكن كفار قريش شاهدوا ذلك المنظر ف أ س ر ع و ا خلف ا ل ص ح ا ب ة وفي الطريق سقط جثمان خبيب من على ظهر الفرس فذهب الكفار إ ل ى ذلك المكان الذي وقع فيه ا لكي ج ث م ا ن ل ي أ خ ذ و ه ويعيدوه إ ل ى مكانه ولكنهم تفاجئوا أ ن الجثمان قد اختفى لقد ابتلعت ا ل أ ر ض جثمان خبيب بن عدي

اه والله خير الماكرين ولن يضرك من مكر ما ضل عنهم او نسيت سمع الاله ولا البصر اغن حبيبي انني في كل يوم احتضر <تصفيق> <تصفيق> <متسين> <تصفيق>

كانت قصة واحدة من قصص الصحابة ونحن إذ ندرس قصص الصحابة فإننا من ونحن ندرس نتعلم قصة قصص قصص م إذ هناك ا الدروس والعبر و ت ع ل م م ن ه أيضا ديننا الذي ا ا الله صلى الله عليه وسلم هناك ن من و أول رسول وسلم هم طبقه عليه صلى بعد شيء ورد في هذه ا ل ق ص ة التي ذكرناها خبيب لم يقتل الطفل الذي كان بين يديه

ب ا ل رغم من أ ن ه كان ي س ت ط ي ع ف ع ل ذلك أ و على ا ل أ ق ل كان ب إ م ك ا ن ه أ ن ي أ س ر ذلك ا ل طفل ويطالب ب ا ل إ ف ر ا ج ع ن ه ولكن ه لم يفعل وشيء ا ل ا لفت ل ا أ ن ا ل رسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بهذه ا ل ق ص ة لم ي ع ت ر ض على مافعل ه خ ب ي ب تابعو معنا ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة التي س ن ك ش ف ف ي ه ا الكثير من ا ل أ س ر ا ر التي ربما

تغير من تفكير الكثيرين منا هذه المعلومات التي سنذكرها في ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة ان شاء الله ستوضح لنا كثيرا من ا ل أ م و ر التي اختلطت علينا في هذا الزمان كن و ا في الموعد السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته <تصفيق>

بعد كل عداتي هم يحسدوني مادرو اني هنا جهرا ابيع العشق من زفراتي على سأتشرف بمشاركتكم اليوتيوب

مئة من عظماء غير ولحساب فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابه ياتي فالحب يسمو ثم يسمو

ص ح ا ب ت ياتي

كل عدائي ح س د و ن ي بدروا اني هنا جهرا ابيع العشق من زفراتي وقف الزمان بهم فخورا شامخا

اسال يا ترى من ازل المختار في الازمات

「まだローン

فحاصروه و أ ل ز م و ه وقيدوا منه الفقر اخفوا مكان وجوده وقطعوا عنه الخبر

شكوت حالي للذي هفى الفؤاد له وفر وكيلنا رب الورى م ل كل ملوك المقتدر شكوت حالي للذي

كسر قد جبر يدعوك أ ط ف ا ل الصغار وفي أ ي ا د ي ه م كسر ما عاد يسعدنا دما أ ب د ا وصار الحلم مر يا ر ب هذا حالنا و ا ب و ن في قبو اسر

رباه اكسر قيده رباه انا ننتظر واجمعنا في دار هنا وفي الجنان والنهر

「かわいらしい」<音楽>「かわいらしい」「かわいらしい」「かわ